رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المغشي عليهم من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سوا لهم واملى ايديهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهو ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَاجَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض أن لن يخرج الله أبوانهم